وقال إنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها وضع الميزان ألا تكغوا في الميزان وأقيموا وزن بالقسط ولا تخسر الميزان والارض وضعها للانام فيها فاكهه والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فباي الاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال من صلصال كلف وخلق الجان من مارج من مارج نار فبأي آل ربك؟ المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرجى البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهم اللؤلؤ والمرجان فبأي آلام يا تكذبان في البحر كالعائم فبأي آلام تكذبان كل من عليها فان ربك ذو الجلال والإكرام، فبأي آل ربك غات الكذبان؟ فبأي آلاء ربك غات الكذبان؟ يسأله من في السماوات ومن في الأرض كل يوم هو في شأن. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ سنفرغ سنفرغ لكم أيها الثقلان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يا معن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا إن استطعتم أن أقطار السماوات من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسباب فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكم شواهم من ورصاص ونحاس فلا تتصرا فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا شقت السماء فكانت وردا فكانت وردة كدها فبأي آلاء الكذبان فيوم ايد لا يسأل عن ذنبس إنس الانسان ولا جان فباي الاء ربك ما الكذبان نعرف المجرمون ذنبهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون هذه جهنم هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها, يطوفون بينها وبين حميم آم فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان ولمن خاف وَلِمَنْ خاف مقام رَبِّهِ, جنتان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذوات فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي من كل زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين متكئين متكئين على فرش بطائمها من استبرق وجن الجنتين دار كذبان وزنا الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف قاصرات الطرف لم يقمذهن انس قبلهم قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان الجزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم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 صراط الذين نعمت عليهم غير, المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينا نباختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان ليهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور في القيام فبأي آلاء ربكما لم يقمثن إنس قبلهم ولا جاء فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري, وعبقري العسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك الجلال والإكرام